صلى الله على سينا ابراهيم اقطاد الوادي والرقم والانبياء عليهم الصلاه والسلام اقرا بسم الله الرحمن الرحيم برهان وجوب الامانه برسلي عليهم عليهم السلام لو قام بفعل محرم او مكروه لان قله المحرم او المكروه او تقرا لو, لو بتعل محرم بتعل محرم او مفروح. لو خانوا بسعر بف... بفعل... بفعل... محرم أو محروح لو خانوا بسعر محرم أو محروح فانقلب المحرم أو المحروض طاعة في حقنا لأن الله قد أغرنا معصر العباد للأقصداء لهم في أقوالهم وأسعالهم قال تعالى في حقنا لينا فلنحن من تحبون الله ويستبعوني ويسيركم يستبيعون الله ويغفر لكم جنوبكم, جنوبكم. وقال تعالى وَاسْتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْسَلُونَ وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلساء الراشدين عليكم بسنتي وسنة وسنتي وسنتي وكمتي وسنتي, وكمتي وسنتي الخلساء الراشدين المهديين الله تعالى لا يأمر بمحرمين ولا مقروها لقوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالأحساب وانطلاب المحرم أو المقروض إطاعة في حقهم وحالا لأن بين النقيضين فإذا بطل ذباب المحرم أو المكروه فاعتم في حقتهم بطل صدور صدور منهم، وإذا بطل صدور الخيانة منهم وذق لهم الأمانة وهو المكروه لهم الأمانة وهو المكروه والمكروه. إذن طريقة الاستدلال على وجود الأمانة أن الله سبحانه وتعالى نقول أولا أمر أمر الناس بالاقتداء بنزل الأنبياء والرسل. أمر الناس بالإصداء بالرسل فإذا فرضنا أن بعض الرسل خان الله سبحانه وتعالى لأن طريقة خيانتهم لله فرضنا هذا الكلام وهو مستحيل لو فرضنا هذا الكلام بأن كانوا قد فعلوا بعض المحرمات أو بعض المكرهات فإذا قلنا إن بعض الرسل يفعلون المحرمات وفي نفس الوقت لا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإصداء بهم وجب أن ينقلب المكروب أو المحرم طاعة وهذا مستحيل ليه مستحيل؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالأحشاء لا يأمر بالأحشاء يعني ما هو خلاف الحصن الحصن الشرعي إذن هذا بكل غطافة هو طريقة الاستبلال على أن الأنبياء لا يفعلون المحرمات لا في حقهم و حق لا في حق غيرهم من الناس وهذا هو معنى قوله ولزم انقلاب المحرم أو المفروه فاعة في حقهم وانقلاب المحرم أو المفروه فاعة في حقهم محال لأنه جمع بين المقيدين يعني يستحيل أن يكون الشيء فاعة ومعفية يستحيل أن يكون الشيء محظرا وواجبا يستحيل أن يكون مفروها وإيش ومن يستحيل لذا أن هذه الأفعال وهذه الأحكام أحكامهم لأئال التي يحكم بها التكليف يحكم بها التكليف ونحن تكرنا في موضوع الكفر أن الأحكام التكليفية يتفهروا أن تتعلق أن يتعلق حكمان منها في فعل واحد يتفهروا أن يتعلق حكمان منها فعل واحد من جهة واحدة يعني يتفهروا أن يكون فعل حراما وواجبا ويتفهروا أن يكون واجبا ومندوبا إما مندوب أو واجب إما مندوب أو مباح، إما مكروف أو حرام وهاكرة أما أن يكون حراما وواهبا مثلا فهذا مستحيل نعم الله تعالى لا يأمره المحرم ولا مكروف والله تجد منذ حده المحرم والمكروف ما هو نحن قلنا إن الله تعالى قد حدد المحرم والمكروف لأن كل ما فعل الأنبياء والرسل فهو أحفن وإنتبه أن تقتدوا بهم إذا كل ما يفعله وكل ما الأنبياء لا ينزل عن درجة المباح لا ينزل عن درجة مورا، فإما أن يكون مباحا أو مندوباً أو واجبا فإذا فرضنا أن ما فعله الأنبياء هو في أصله مكروها هو في أصله مكروه يتلزم أن يكون ذلك أن يكون فعله في أطله مكروه ولأن الأنبياء فعلوه يتلزم أن يكون إياه. مباحة. واجتماع الإباحة والكرامة على فعل واحد هذا مستحيل هذا وجه الإسلام أصلا لأننا نأكل التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم فهناك قاعدة الأقول كما تعلمون كل فعل فعله النبي فعل صلى الله عليه وسلم فأقل درجاته أن يكون دالا على الإباحة أقل درجاته يستحيل أن يكون هناك فعل صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نفروب فإذا كان الأمر كذلك فاستحيل أن يكون ما فعله الأنبياء والرسل في أصله مكروها أو حراما إذا كان الأصل فيه أن يكون أقل شيء الإباحة ويمكن أن يكون عندها ويمكن أن يكون إيش واجبا فلو فرضنا أنهم فعلوا فعلا أصلا كان حراما أو مكروها إذا لما يكون فعلوا واجبا حراما أو واجبا مكروها أو مكروها مباحا وهكذا وهذا طبعا مستحيل <تصفيق> ممكن أحد الأنبياء يفعل خلاف هو من المباح. إضافه قال خلاف الأول، هو من خلاف الأولى لا هو خلاف الأولى في ضمن المباح. سيكون ضمن المباح. <تصفيق> خلاف الأول يكون من درجات الإباحة. شوفت <تصفيق> خلاف الأول يعني في شيء جايز وفي شيء ولكن هذا أول من هذا. لا يندرج تحت الالتراح. لأن خلاف الأول ما لم تنفت السريعة على تراهده بعينه بل قهمة بعينه فإذا لم تنفت السريعة على تراهده بعينه فلا يقال إنه مكلوم مثل تدفل صلاة الظحة أو ثلاث لو فإنه سريع عمّسة صلاة نتلل نتلل على صلاة الظحة صلاة الظحة كلنا مؤكدة صلاة يعني بس ما في دليل انه يمنع يعني حو... صورات صلاة الصلاة النضحة مثل الدكتور نبيل مزدوس ما يعني قال صلاة صلاة النضحة من قبل من هذا الطرف مثلا تصير تصير يعني ما على على إنها طيبة. سنة مؤثرة لا. ما لم تكن سنة مؤثرة فتكون من السنن الجارية مطلقا فرقها فرق الأولي يعني ال ال الأولها ليست نصوها لا يقال النص من بين الاثنين عندما نقال إنه ليست سنة مواصلة يعني المعيار بنظر نحكي إنه إذا كان الفعل سنة مواصلة أو سنة يعني ثابتة فتركه يكون نصوها أما إذا كانت سنة عادية فتركه ثلاثة ولا <تصفيق> نعم برهان وجود يومهن قد بله ما أمره بتبليغه وهو يجري على نفس, على نفس طريق برهان السابق وذانه لو كتموا انطلاب استثناء الذي هو محرم صاعة في حقهم لأن الله قد أمرنا بالاختداء منهم في أقوالهم وأفعالهم ولا يأمر الله بمنحرم ولا مكروه وإذا بطل انطلاب استثنائي صاعة وإذا ضبط انطلاب استثنائي صاعة في حقهم اذا بطل انقضاء الاثمان طاعه في حقا بطل الاثمان بوصول واذا بطل انقضاء الاثمان طاعه في حق من بطل الاثمان بوصول واذا بطل الاثمان بوصول وجب التبديل وهو المطلوب والدليل على وجوب التبديل من الكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقد قال الله تعالى اليوم أسملت لكم دينكم وقال تعالى وإذا بطل انقضاء الاثمان طاعه وإذا رفض انقلاب الكثمان طاعة لأن أطل الكلام لو كتبوا لانقلب الكثمان الذي هو محرم إلى طاعة لانقلب الكثمان طاعة يعني إلى طاعة ف... ولكن انقلاب المحرم إلى طاعة هذا مستحيل فإذا يقتل جوايا الكثمان فيجب عليهم أن يكون قد يجب المؤمن أنهم قد بلغوا جميعا أميه بتدليغه نعم كان جالس ما قالوا الايمان الذي هو محرم طاعة يعني لو كتبوا بصيره محرم بحقهم يعني ايش معنى التبليغ؟ قد ما امروا بتبليغه طيب لو لو لو لم ي لو لم يبلغوا ما امروا بتبليغه عدم تبليغهم ما امروا بتبيغه هذا هذا الصح عمر كتنا كتنا الا تعلم أن كل ما يخرج من من الأنبياء والرسل فهو فاعل، والتحيز أن يكون هنـيـش ما نحن إذا نصفي عن أمرين هنا. الأمر الأول وهو وزور التبليغ بالتالي حرمة الكتمان هذا الحكم العقلي بناءا على نفس النفق السابق. والأمر الثاني افترض أن الأنبياء كتموا، فإذا قررنا أن الأنبياء كتموا بعضنا أمي بتبليغه بل لم لزم أن ينقرض حق هذا الكتمان فاعل لي أن كل ما فعله الانبياء أمر واعط فاذا يلزم أن يكون الشيء فاعلا وغير فاعل فاعل وهذا مذحين هذا معنا لزم انقراض الكتمان فاعل طبعا ما هو هذا اللي حكاه يعني ما في قال وهو يجري وهو يجري على نفس طريق البرهان السابق يعني قبل أن يحب في أي كلام صلك وهو يجري على نفسي طريق البرهان الثابت أي برهان ثابت يقصد برهان الأنا يجري على نفسي طريق البرهان الثابت فمن نفسي الجنس والاستدلال هذا من نفسي الجنس ده. نعم وقال تعالى قد تبين الرشد من الغيب وقال تعالى فتولّعهم ثمّ أنت بملون ليش ثمّ أنت بملون ما وجه الدلالة هنا؟ لأنك بالله بالضبط لا لوم عليك ذلك لأن وظيفتك قد أديتها نعم فلا أحد فلا أحد يلوم نعم والسنة قوله صلى الله عليه وسلم ألا هالبالغ قال نعم قال الله اسأله يبلغ الشاهد ال يبلغ الشاهد الغائب هل يبلغ الشاهد الغائب هل يبلغ الشاهد الغائب هل يبلغ الشاهد الغائب هل ربما مبلغا او عن ثاني ربما مبلغا او عن الزانع. نعم وقد اجمع الثالث على, على ان الانبياء لم يكتموا شيئا مما امروا بتبييحه للخلق لا عمدا ولا تجانا على ان الدلاله هذه المخوض على ان الانبياء لم مما مما جميل، جمل، نعم. برهان وجود الطبانة والذكاء لهم عليهم السلام. هي حدة العقل، ولا يجوز أن يكون الرسول الرسولا مغفلًا، ولا يجوز أن يكون الرسول مغفلًا أو بليًا أو أبلها، لأنهم قد كرّسوا لإقامة الحدة وإفطار سره المزيلين. ولا يكون ذلك، لا يحصل ذلك من موصل ولا قبلا ولا بليد فلا يفض أن يقال إن الأنبياء دربتهم في الذكاء أو في يعني زي سائر الناس، فالهم من ذلك بكثير ولأننا مأمورون بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم والمقتدى به لا يكون بليداً والمقتدى به لا يكون بليداً ولأن البلادة صفة نظم تخل بمنطبهم الشريف يعني هل إذا قلت عن أحد إنه هذا بليل أو ليس بكياً هل هذا تفت كمال أم تفت نقص تفت نقص فلا, فلأ يليقه إذا كان هذا للإنسان العادة تفت نقص كيف منتبها الأنبياء نعم قرهان جواز الأعراض البشرية على الرسل عليهم السلام والأعراض الجائزة هي التي لا تؤدي إلى نقص في, في مراتبهم العلية العالية جوازها هو وفورها عتهاً فمن كان في عصر من راها ومن لم يكن في عصر من فقد بالوارده الخبر المتواتر بهذا الامر ما المقصود بهذا الكلام فمن كان في عصرهم راها راى المرض اولاً راى المرض ومن لم يكن في عصرهم ولم يرها تورثوا وكان الخبر بذلك فلا فكر ان الوباء المروق يصيبهم ما يصيب باقي البشر إلا ما الاستثناءات السابقه الا ما استثناءات استثناءات مما يخل بما من واقبه نعم لمن <تصفيق> الأصل عدد يصابون مثلاً, مثلاً كان لو ورد أحد لم في عن مثلاً هذا الشيء لا المرض العادي لا إشكال فيه المرض العادي لا إشكال, لا إشكال فيه أما الأمراض التي تقل بمراتبهم وعلوم شأنهم طبعاً جناس غير لا تتفق على فلو خبر أحد يضرب على أطيلات ذلك يرجع غير أخبار التي ورثت في حضرة الأنبياء من أنهم مصيرون على أو أمراض جلدية أو إلى شيء فهذه لا تخبر حتى لو ورث مليون قريب لا تخبر حتى لو ورث واحد قال لك هذا الرجال كله إزالة إيقاظ كيف قال الرجال إيقاظ عندما نضرب عليهم لأن أي رجل إيقاظ بل لغنا أمرا لا يصفح نسبته إلى الأنبياء والرسل فلا يقبل قبره أصلا ثلاثة زي ما هو ولكن هذه مسألة عقائلية لا نقبل فيها أصبر أحد ورشتكم مسألات هذا المجال الأمراض التي تفضل بمنطب الأنبياء يعني كيف يكون نبي مثلا ويصيبه الجنون مثلا كيف يكون نبي وهو مثلا ينفر وينمنات لا يستطيعون أن, أن ينظروا إليه كيف يكون نبي نبي يعني كيف يكون نبي يولد نبي وهو مثلا ليسا وهو إنسان بشع مثلا حتى المشاعر لا لا يجوز أن تنتبع الأنبياء وبحكي في المسألة فلو وردت من بعض الأخبار ولو أثله يعني أكبر المحدثين ولو وردت في كل الأسانيذ ولو وردت في كل الكتب ولو وردت في كل الكتب فلا يقبل يجب تقوله لا لانه يعني الاثر ان الناس من... بتظن انه النبي صلى الله عليه وسلم يحب يذكر هذا هذا الاثر يعني طب, طب. فكيف بمرض فهذا المرض يتعدى من مطرح مطرح هل يمكن انه حتى مش إنه زي ما يشوفه يشوف إنسان عادي لا بنشوف رجل يعني بتصور تكون بمجله بلا فلا أن ويحارسه البشرية الاعراض البشريه تؤدى وقوعها الاعراض والحاصل وعدم وقوعها ديناره اخرى وما كان بهذا التبيل فهو جائز وما كان بهذا فهو جائز وهناك ان بهذا التبيل فهو جائز يعني ما كان فيها للخبيث والجائب الذي يشوه قد أحياناً يقع وأحياناً لا يقع يشتمه. شوف هو الجائب هذا تعريف الجائب اللي تكلمنا عليه في أول الكتاب الجائب اللي هو مخاطر المصحير ولا لا وأحياناً يقع وأحياناً لا يقع فهو جائب لا إشكال نعم. فإذا بطل نحي رفوع الأعراض البشرية بهم بطل عدم زواجها وإذا بطل عدم زواجها وجب أن تكون الأعراض جاهزة في حقهم هو المطلوب نعم. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك قال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الزواجين يأكل الطعام ويمسي في الأسواق وقال تعالى وما أصلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمسون في الأسواق. وأما أحد كتب القرآن يقول كل الرسل الأنبياء كانوا يأكلون الطعام وينسون الأطواق إن كانوا بشرا مثل غيرهم من البشر يجود عليهم ما يجود على غيرهم من الأعراض البشرية التي لا تصل إلى مثيلهم نعم وأما السنة فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أكل وشرب ونام وتزوج وطلع وراعة وطلّق وطلّق وراعة وترى وكذا غير غيره من الأنبياء وكذا غيره وكذا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لا أخافكم لله وأتقاكم له. لا تنمي أصوم وأصبر وأصلي وأحج وأتزوج النساء. فمن رغب عن سبيله ليس من غضب. نعم. فقد أجمع الأمة على هذا الحديث أصل أصل كبير جدا في السنة لا يجوز لأحد أن يترفع فوق مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيبعل من نفسه أعلى درجها من الأنبياء أو أن يترفع عن الأعمال التي قام بها الأنبياء والرسل يعني يقول مثلا الأنبياء كانوا يتزوجون أنا ترفعا لا أتزوج هو لو أن أن يتزوج ولكن من دون أن يكون هذا عدم الزواج أفضل يتزوج له أن لا يتزوج من هذه هذا الدافع اللي هو يتفقد أن هذا هو أفضل لا ولكن ومن قال مثلا انه انا اطور الدهر كله مره يعني وردت احاديث كثيره كما تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عن ذلك ما عن ذلك لانه لو كان هذا خيرا لكان اولا الناس بفعله النبي صلى الله عليه وسلم فالانبياء بشر عاليون الا ان مرتبتهم اعلى من سائر البشر اعلى من باقي البشر على الاطلاق ومرتبة عالية كما وضحنا بعضا من جوانمها في البس الماضي فلا يجوز لأحدا يقول أيضا بما عندهم بشر إذن نحن وهم تواء لا بل يجب الجمع بين هذين الأمرين من جهة هم بشر ولكن من جهة هم أنبياء أنبياء فلا يجوز ال لا يجوز إغفال هاتين الجهتين أم إذا بعض الناس الذين أغفلوا جهة البشرية جعلوا الأنبياء في مقام الآلهة في مقام الإلهة يعني وبعضهم أنزل الأنبياء عن مستوى النهوة إلى مستوى البشر العاديين حتى جعل كلامهم لا قيمة له كأي كلام من أي بشر آخرين هؤلاء هم العلمانيون في الحقيقة الذين جعلوا الأنبياء مجرد أناس السياء كانوا تابقين لعقلهم في بعض ذكاء وحزة في فكر ف... اندهش منهم الأقوام الذين حولهم فاتبعوهم والآن نحن رسنا مضطرين إلى استباعهم هكذا يقول يعني مجمع العلمانيين الآن الذين هم يتدرعون بمثل هذه الأكثار إلى التحلل يتدرعون بها للتحلل عن الالتزام بالأديان والشرائع فكل من هذين من هذين الموقفين ومن هاتين الجهتين مرضولا وباطل نعم قوائد وقوع الأعراب بإذن عليه المستلم نعم يعني كأنه يعني هذا جواب فؤال مقدر كأنه قال كأنه قال طيب ما الفائدة من وقوع الأعراب البشرية بهذه نحن علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذيه قومه وكانوا يتعربون له بالأدى وكم تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الأدى فوق ما تحمله كثير من الناس، فما فائدة وقوع الآراء البشرية بهم ألم يكن الله تعالى قادرا على أن يعطيهم من هؤلاء الناس فلا يمنع عنهم الأذى هل هناك سبيل لمثل هذه الأمور أن تقع بهم؟ فهذا هذا التوالي المقدر الذي يصيب عنه بهذا؟ نعم. أولا تعظيم الوجود أي تكثير ثواب ذكر ما يترأو على ظواهرهم من الآفات والتغيرات والآلام وتجرؤ أشياء الجنام. فقد مرضى صلى الله عليه وسلم وثلثه السكى وأطاره الحر والبرد والجوع والعطش وأطار غيره من الأنبياء ما هو أعظم من ذلك فكل هذه الأعراض تقع ويخضرون عليها فهم أسد الناس بلاء قال صلى الله عليه وسلم إن كذلك معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لمن الأجل وهذه الأعراض حظها منهم الظاهر أما بواطنهم فمنجهة عن ذلك وقد حصلت، وقد حصلت من، نعم. وقد حصلت من، وقد حصلت من النوم الذي وأذنا، فما ذلك غيره؟ فما ذلك غيره؟ يعني هذا إحدى فوائد وقوع الأعراض الجشية لزيارة منزلتهم في الآثرة. نعم. <تصفيق> مهري لا تؤثر على بواقنهم لا تؤثر على أرواحهم ونبوثهم في الأنبياء لا تؤثر يعني الإنسان العادي إذا وازنوا المرض أو وازنوا المصالب <تصفيق> ربما يرتد عليه هذا من ناحية فيه في يقول يا سبحان الله فوق إيماني أنا أتنافسهم يعني يعني يضرونني ويودونني وإذا يكره هذا يعود عليه بالخلام إذا فكر بهذه الطريقة أما الأنبياء فيزداد يقينهم عندما يزداد إذا إينات فلا <تصفيق> يمثل على بواطنهم ايش عن البواطن هذه مواطن هذا الإنسان القوي هذا الإنسان المعتقد ب... ب... بربه وبدينه والمؤمن وال... إلانا براسقا هذا لا يكون طريقه وتبيله فإذا الإنسان فهم أن الأنبياء أنفسهم كانوا يؤذون من اتبال أقوامهم بجهاد ووجوه من الإذاء وقد صبروا وهم أفضل القلب عند الله سبحانه وتعالى في حكم الله يعني ف يعني يجب عليه أن يقول إذن أنا لفت أخبر منهم حتى يعفيه الله سبحانه وتعالى أو يمنع عني بعض المخروقات أو غير ذلك. فهذا يجب أن يزيد يزيد يزيد الإيمان في نفس الإنسان إذا عرف أن قدوته العظمى وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد لاقى ما لاقى هذا هو المقصود. نعم. قد يكون من المرض الأذية ااا إباحية من الأذية والمنهجهن حولهم فيها من هذا الموضوع. هو شوف يعني الاختبار يعني لا مثال لاختبار لأن الله سبحانه وتعالى يعني أعلى به ولكن هو اختبار لمن لمن لمن حولهم. حولهم يصير يصير إن رمى إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تنبؤ الأعراض فربما يعني يكون هذا نوع من نعم أو يعني هو انتقام إما يقصد أو يقصد نعم ونحن قلنا يوم كامل مثلاً يوم نعم من الله من الحمد نعم حفظ السبب الجريء فيه من ذرّه، أن يثور بشر وظت الصبر من الله والأمّيات كذلّ من هذه من يحيطهم بشر صحيح؟ ها، مخجل والمحبوب يعني إنه زيارة تطليقين والرطوب في اعتقاد الأنبياء من هذه الجهة لا يجوز أن ترفع الأنبياء إلى مرتبة الإلّام، ولا يجوز أن تقتلهم فضوعهم في مرتبة سائر الناس بل هم أعلى من سائر البشر. ولكنهم ليسوا آلهة، هم مخلوقون من خلق الله سبحانه وتعالى. هذا هي المقصود. هذا يعني توازن والتقاء، يعني لا مثيل لها في سائر في سائر الأديان المعروفة والمذاهب والمذاهب المعروفة. يعني يتم وضع الأنبياء في مكانهم الصحيح، في مكانهم بهم. لا يرفعون فوق منزلهم ولا ينزلون. لا تخطب منزلتهم. يوضعون في مقدارهم اللائق بهم. واركِّد المثل إن شاء الله نعم. لكن ترى فيقولها أيها إليك. يوحيله. يعني كلمة يوحيله يعني بسيطة. لا طبعا نعم. البشرية أي تعليم للغير كما عرفنا أحكام الصلاة من السهل والواضح له عليه الصلاة والسلام. وارت كيف قد تؤدي الصلاة المرضي من من فعله عليه الصلاة والسلام التزلي أي تصبر وهدود الراحه واللذه عن الدنيا عند قضائها لاجل قوم من الخلق على الله الاكرم على الله اصابتهم السجائد وكان من دونهم من باق البشر احرى فاذا اصابت باق البشر التلى هؤلاء مثل صلى عليه اتفضل اتفضل تلى هؤلاء بالرقي عن الدنيا يعني دي نفس ما هو السابق الذي نكرنا نعم التنبيه لخصة التنبيه وليس التنبيه؟ يحضرت يعني قبلها؟ لا انا اتكترت اتكترت حظي <تصفيق> <تصفيق> للتنبيه يعني هو. نعم فيتقدر يسي التنبيه لخصة يقدر الدنيا عند الله فإن العاقل إذا نظر فيما واجهه الأنبياء عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا تبين لهم قطعا أن الدنيا خفية القذري عند الله إذ لو كان لها بال لاعطاها السادة الكرام ومنعها الخداز يأم شو هذا المعنى ما أرتفع أحلاه؟ إذ لو كانت الدنيا تدي مجناح باعورة عند الله سبحانه وتعالى لاعطاها لأكرم خلقه وأحبه إليه ولكنها لا تتأوي شيئا فلذلك لم يكن هناك يعني الشرف الكبير جدا أن يحظى البيع بالسلطان وال الملك وعدم الأذل أذية الخلق لهم. ليس هذا هو مقدار يعني ليس هذا هو معيار شرف الأنبياء وعروبهم ورعتهم. ليس هذا لأنه هذه الدنيا أصلاً هي كلها لا تساوي شيئا عند الله. أنا, ورحمة أنا, ورحمة أنا مش هن من تنافس فيها يعني حيث يعني الملك ليست كاملاً يعني هو في الحقيقة الواحد يتنافس في شيء يعني ينتصر لذلك النبي اختار عندما خيره الله سبحانه وتعالى على لسان يعقوب عليه السلام بين أن يكون عبدا نبي رسولا عبدا او رسولا ملكا ما الذي اختاره رسولا عبدا لانه هذا اعلى مقام من الرسول الملك يعني ايش الرسول الملك يعني ان يملكه اعناق الناس جميعا فقط مثل سيدنا صليمان وسيدنا داود وغيرهم من الانبياء فمقام النبي صلى الله عليه وسلم مع انه لم يكن ملكا اعلى من شائر الانبياء الذين كانوا كذلك ذلك وركيتنا ترى ليس هذا ليس هذا هو معيار الرثه والشرف ليس هذا والله ان شاء الله في الدنيا باللاته قيم للات يعني غالب بيكون قياسا للاخره يعني قياسا للاخره يعني بان الانسان الدنيا هي مقام يعني دار امتحان ودار الامتحان لا تكون مقصودة لذاتها يعني انت لما تلع على الامتحان ما تكون قضة في النقل فظلت الامتحان انك حتى تتلك منه الى مثلا فاذا جعل الانسان دار الامتحان هي مقصده يعني هذا عبارة عن يعني امر منافي ومجارب من هذا الباب الله على وان الله لم يربط دار تزائم لأوليائه لتغرع شبائل احوال الرسل من الضيط والشبائل ملاحظا اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدنيا زاهدا فيها وكذلك الأنبياء وقد رابدت الجبال أن تكون ذهبا فأبأ فلا يقال إنه صلى الله عليه وسلم فقير ولا مسكين ومن قال ذلك يقتل وكذلك الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام طبعا هذا حكم فوقي لأن الإمام السنوثي على طريقه السابة المالكية الذين يتشددون جدا في جانب ومقام الأنبياء أي إنسان يعني يغلق في حق الأنبياء هذا يعني عقابه عندهم يكون كبيرا جدا وهذا حق يعني في الحقيقة هذا أمر يعني له وجه كبير جدا من النظر فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تترك الدنيا لأنه لم يقدر عليها لم يقدر على امتلاكها كيف يقال ذلك وقد أذكر الله سبحانه وتعالى إليه سيدنا جبريل أكثر من مرة يعرض عليه الدنيا وما فيها يعرض عليه أن تكون الغلائفة يعني يفعل له ما يشاء بالدنيا وأهوها ولكن ولكنه رفض رفض ليش؟ لكي يكون مؤتمرا بأمر الله سبحانه وتعالى ولكي يراقي من, من الشدائد ما يرتحت به أن يكون نفراتورا عبدا لله سبحانه وتعالى وبحكية المسألة حتى المالكين بأنه أخذنا حكومة ان الذي ما صدق سيثوب الذي يقبل الذي يصب الأنبياء عند المارثيه حتى لو تاب يقبل حتى لو تاب أما الذي يقبل الكلمات الالهيه ثم يثوب تقبل فوقته ويثبت ويثبت الله ظهر لا يعني لا يطرا عليه شيء ولا يعني يسطع في اوهام الناس يعني شيء من هذا في بحقه يجلس أنه عندما يطبه أحد مثلا أو ينقف من, من الإنسان يطبع إليها أما هذا الإنسان الذي يطب الأنبياء ربما يطرأ في نفوت في بعض الناس شيء من ذلك أنه تنقه ومع ذلك قبلت طوبته ربما يطرأ هنا في نوع من الإفتلال لأنه من البشر فلذلك كانت العقوبة أسد وأفضل نعم ملاحظة. حقيقة التواطؤ هي خبر جماعة من تواصلهم على الكذب عادة ولا يكون خبر التواطؤ إلا عن محسوس لا عن معقول. طبعا هذا الكلام وضحناه نحن في عقد في أول الكتاب خبر التواطؤ وذكرنا أيضا في, في شرح وصول الفقه ما هو الفرق بين خبر التواطؤ وخبر الأحد. يعني باختصار خبر الأحد ما رأته جماعة عن جماعة بحيث لم يصل إلى درجة القطع واليقين وما يعني جماعة واحدة سما ف... ف... قول بحيث لا يصل إلى ضررة واليقين أما ما الخبر الذي ترويز جماعة عن جماعة يؤمنوا ثواثوهم على الكذب فهذا ثواثر إذا أثاث اليقين وإذا لم يثل اليقين فهو خبر واحد حتى لو كان جماعة عن جماعة واضح الكلام هذا بشكل مختصر. طبعا وتفصيله في علم علم أسوء الفقه. الآن بيكون الكلام قد اختفى بفضل الله سبحانه وتعالى في اه انتهى انتهى الكلام في الأحكام المتعلقة بما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى فصورة وبرهان وما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فصورة وبرهان أيضا يعني فصويا توضيح مفاهيم الأمور ثم البراهين الاستدلالات العقلية والنقلية عليها طبعاً بهذا القدر كما تلاحظون إلى هذا الحد كما تلاحظون تكون يعني تقريباً العقائد كبريات العقائد وجلائل مسائل العقائد قادم برأس فهينا منها في ولكن كما ذكرنا لكم سابقاً أن الإيمان الثانوزي رحمه الله قد جرى في هذا الكتاب على طريقة في الحقيقة فائدة وهي أنه كتب الكتاب بحيث أنه الذي يقرأ الكتاب كأنه يقرأ خلص كتب او اكثر في الحقيقة من من ان ايضا التقرير لانه في الحقيقة انتم انتم لاحظتم عندما قرانا القسم الاول وهو ما يتعلق ببيان المستحيلات فاذا اضطر ان هم لا ندخل في باب البراهين عليها كنا قد انتهينا من تطوير المسائل ووضع وذكر بعض الادله عليها الادبيه ثم بعد ذلك ذكر الأذلة فصررنا لبراجعة بقلبا المفاهيم الأولى ثم عمل نفس الشيء لما يتعلق بالأنبياء كاننا درفنا في هذا الكتاب مرتين فالآن يعيد تلخيط سائر العقائد جميع العقائد التي مضر ذكرها بناء على استم... بناء على استبراطها من كلمة التوحيد أو من كلمتي التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله إن شاء الله نحن نكمل الآن إذا المطنف رحمه الله عقد باباً ليظهر كيفية اندراج جميع العقائد السابقة ما كان منها يتعلق بالإله, بالإله بالله, بالله سبحانه وتعالى بكل الأخسام الأحكام التي ذكرناها وما كان منها يتعلق بالأنبياء بجميع الأخسام الأخرى دين بطريقة نطيفة جداً تدل على البراعة حقيقة في الاستنباط والاستثلال كيف أنها تثنبط من كلمة الشهادة وهي قولنا أشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله لماذا, المصنف لماذا أراد المصنف أن يعقد هذا الباب بعد أن انتهى من كلمة التوحيد لماذا يعني ما المقصود برأيكم يعني بعد ان انتهى من الكلام يعني لماذا اراد ان يجعل نص العقائد نص العقائد السابقة التي تهينا منها لماذا اراد ان يلقط الانظار انها مستنبطه ايضا من كلمتي التوحيد او من كلمتي التوحيد؟ يتنغ... كلمه التوحيد ليش نعم ضمن لا ايضا يتنغ... في العرض وهي في بعض المعلومات ده بان قول الله لا اله الا الله لا تذكر في العرض ده انما يجب اضراره محمد رسول الله <تصفيقية> <تصفيق> جميل ابنه وجه أقرب أقوى نعم. في الحقيقة الحديث من هي بارك الله فيك لاحظت يعني لأنه في الحقيقة أن تلتصق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الكلمة الشريفة التي هي أجل كلمة يتلتصق بها الإنسان. هذه الكلمة التي يترتب عليها امتناع حدود قائلها مؤمنا بها في الجنة والنيران هذه الكلمة يستحيل أن تكون بلا معنى يستحيل أن, تكون يستحيل أن يكون معناها سادجا بطيخا يستحيل أن يكون المعتقد بها والمؤمن بها يعني يند بها وهو غير فاهم لها لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه من قال لا إله إلا الله مؤمنا مش من قالها مجرد, مجرد تلقص بل من قالها مجرد تلقص لا تفيده شيئا من قالها ولم يعي معناها لا تفيده شيئا فهو أراد رحمه الله بناء على عقله لهذا الباب أو من عقله لهذا الباب أن ينبه إلى أن الإنتان حال قوله حال قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله يجب عليه أن يستحضر معناها يجب عليه أن يتحضر معناها كما قلنا سابقا يجب عليه أن يتحضر معناها إما استحضارا تفصيليا أو جمليا يعني قدر المستطاع وكلما زاد الإنسان في تدربا وتدريبا على استحضار المعاني حال ذكره حال هذا الذكر لأنه في الحقيقة الإيمان السنوتي اختار للطريقة التي هو يعني مشى عليها الذكر اللي هو كلمة التوكيد الذكر الذي يختاره الذي يركّد عليه في الذكر هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهو أراد إنه يبين أيضا لماذا اختار هذا الذكر. الذكر اللي هو الدعاء الذي يعتبرونه إما التبجيحات أو التكبير أو الحمد لله أو إلى فريق. فهو ركّز على على كلمة التوحيد فأراد أن يبين عظم قدر هذه الكلمة. وكيف أن هذه الكلمة. تشمل جميع عقائد ال قد يقول قائل إنه كيف أن هذه الكلمة تشمل جميع عقائد الإنسان؟ كيف أن هذه الكلمة تشمل جميع العقائد التي يعني بقينا ندرسها حوالي ثلاث ثلاث شهور. يعني أكثر من ثلاث شهور ونحن ندرس هذه العقائد. فكيف يقال بعد ذلك أن كلمة واحدة بهذا الطفر تشمل على جميع هذه العقائد؟ كيف يقال؟ فهو أراد رحمه الله أن يبين الطريقة الوسيرة التي بها فعلا يبين بها ويظهر بها ويجلي بهذه الطريقة كيفية اندراج هذه العقائد في هذه الكلمة فالآن سوف يعيد, يعيد تلقيط جميع العقائد بناء على تكثيره لهذه الكلمة لذلك أنا سوف أقرأها ولم نشرح كثيرا من المعاني لأن يعني شرحناها سابقا معتمدا على أنهم يعني مستحضرين لها على أنهم مستحضرين لها ويعني أعتقد أن الجميع جميع الإخوى القدور يعني فعلا قد تمكنت هذه المعاني في نفوسهم بحيث أنه الآن مجرد في والتنبيه على بعض المعاني لم, لم أستطردها ولم أضيل كثيرا في شرح كثيرا منها ولكن سوف ألفظ الأنظار فقط إلى بعض المواضع من معانيها فقط فإذا قرأناها جملة واحدة سوف يستحضر الإنسان سوف يستحضر الإنسان الواعي الذي فهم سائر العقائد كيف أنه عندما يقول لا إله إلا الله يستحضر معناها فتترتب كل, كل هذه المعاني السابقة في ذهنه وتحضر في نفسه بحيث أنه عندما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلا يكون حال ذكره ذاكرا هذا لفظه ذاكرا إيه يعني ذاكرا بسطلع. ذاكرا هذه المعاني الدالة المدلوله من هذه الكلمه نعم الله تعالى كما الف هذا اللفظ بكلمه اشد يعني وانت بتتعلم نعم ليه ترى ما صحنا في دلاله من القول لم تاتي لا اقول وأي لفظ من قبلها أشهد بأنها دلالة على أن اه... اتحضار فيها للا... لكل دلالات الزارح لقلبه التي تعامل جميل جدا فعل... جميل. هذا يعني سائر رطيطة العلماء قالوا أنه اه... بعض العلماء الشافعية قالوا يجب أن... اه... على من يجب على من أرادت دكولة في الإسلام أن يتلقى بقول أشهد بعضهم قال لا يغني عنه قول آخر يعني لو قال أعلم أو أعتقد أو, أي أو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط من دون أشهد هذا لا تغني لا تكفي بل يجب أن يقول أشهد معتقدا بمعنى كلمة أشهد فهذا السؤال يعني في محله والمقصود من هذا أن يكون الإنسان أن يكون الإنسان متحضرا لهذه العقائد متيقنا بها كما لو كان مشاهدا لها أن يكون متحضرا لهذه العقائد متيقنا بها وفاطعا بها جاذما عالغا كما لو كان يراها رأي كما لو كان يشاهدها مشاهدة فهم. فهذا الفعل فيه استعارة استعارة استعارة فيها بلاغة وابهكية المسألة فيها بلاغة يعني فيها قوة تعذيذ يعني لا يقال اعلم انه لا اله الا الله لا. في فرق بين اشهد وبين اعلم استهادة كأنها يعني مرئية عندي وحاضرة عندي في نفسي يعني يجب أن تكون حاضرة في نفسك حفظا فيجب أن تبلغ في يقينك بهذه العقائد درجة الشهادة أن تشاهدها وأبحكي في المسألة أن تشاهدها يعني أن تكون دائما حاضرة عنده لا يجوز أن يكون هناك لبز اقتلال أو تردد وشك في هذه العقائد فمن هذا الجاب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم كيف نشأل في الآية تعلم أنه لا إله يعني يزود. احنا قلنا وجه الوجه حول الشاععية الملكي استر استرافي من كلمة الشهادة بهذا اللقب هي قوة دلالتها قوة دلالتها. ولكن لا يعني ذلك أن غير عن اللقب لا يزد. واضح؟ لأنه الملكي قالوا يزود أن يقول أعتقد وأؤمن. ويزود أن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويزوده ذلك. ولكن احنا قلنا الشاععية اختاروا هذا لأنه أبلغ في التعبير، و هذا هو الذي ورد به التنسير والثمرة. وكلمة العلم هي أصله في الحقيقة يعني الشهادة هنا هي معناها العلم، ولكن هنا فيها ذيال التطوير إلى ليس علما نتيجة يعني ليس علمًا يمكن أن يغيب ويحدث، ليس علما يمكن أن يفسد لأنه بعض الناس يكونون أعلم في شككته شك ولكن يجب أن يكون علما بمتى والشهادة. هو في الحقيقة علم العلم الحقيقي لا يشك فيه العلم العلوم اللي الرازي قال العلوم كلها ضرورية إيش يعني العلوم كلها ضرورية يعني يستحيل الشك فيها فمن قال أعلم وهو عالم بمعنى العلم تفهم هذه الكلمة أما سائر الناس يعني عادة الناس لما يقول أعلم يشك فيه والله هذا يعني ممكن ممكن يشك ولكن لما يقول أصحى هذا معناه انه فعلا وصل العلم عنده الى درف من الرطوف حتى كأنه يساعد ذلك هذا هو الذي ورد حتى يعني في الشهادة العادية يعني شهادة البصر على البصر الانسان على الانسان لا يجوز ان يشهد على شيء الا كما لو كان يرى اما إن يكون يقول انا اشهد وهو يظن او يتوهم او كذا لا يجوز. هذا ذلك في الشهادة التي تطفل الانسان إلى الجنان بفضل الله سبحانه وتعالى. جميل. جميل. إيه جميل. جميل. جميل. جميل. جميل. جميل. جميل. جميل. جميل. جميل. جميل. جميل. جميل. جميل. جميل. على كلمة أشهد من حيث الصيرة ومن حيث المادة. من حيث المادة كلامنا السابق عنها اللي هو يسمعنا المادة المادة اللي هي الشهادة ولماذا تغير هذه الكلمة للدلالة على قوتها بحيث أنك كأنك ترى هذا الكلام هذا كلام على كلمة أشهد من حيث المادة يعني أضل أضل استقامة من صهيدة أشهد وشهادة فيقول أشهد أو شهدة أو أشهد أو إلى هذا المادة اللي هي متألقة من ش ش ش ما فيه وبينها فقط الشهادة وغيرها. أما الكلام على عليها من حيث الصيغة، الصيغة بمعنى إيه اللي هي على صيغة الفعل المضارع اللي هي أشهدوا اللي هي أفعلوا. والصيغة المضارع تفيد الدوام والإستمرار. وعند المحبطين قالوا يفيد الدوام يعني ما داعي إنك تحكي الإستمرار الدوام. بعضهم قالوا التكرار عفوًا، قال ما داعي إنك تحكي تكرار، بس هي الدوام دائما أنت تشهد. لأن التكرار يفيد انقطاع الفعل ثم بدايته مرة أخرى ثم انقطاعه ثم بدايته مرة ثالثة وهكذا هذا معنى التكرار. أما الدوام هو استمراره بالامتصاص. لذلك العلماء قالوا فعل المضارع يفيد الدوام لا التكرار لا يفيد التكرار. وضاعبهم يعني التحقيق عند العلماء أن الفعل المضارع بذاته لا يفيد الاستقبال بل يفيد الحال يفيد الحال يعني أنت الآن تشهد ويجب أن تكون هذه الشهارة دائمة فيك مش متكررة دائمة بالمعنى الثابع هذا عبارة عن تلقيقات يعني احنا عادة أنا ما بحتيها الكتابين في مثل هذا الدروس ولكن يعني لما يعني يصير في مجال ممكن يعني هي رطارة حقيقة وهي مناسبة جدا أن الواحد في نهاية هذا الدرس أو في نهاية هذا الكتاب أم يعرف بالضبط إيش معنى كلمة فهي فعلا إذا طارت ملقص الكلام أن كلمة أشهد خفت ما إيه يعني مادتها اللي هي مفتقة من شأن هيدا لأن الطيغة الأخرى مثل القول أو العلم أو أعتقد أو غير ذلك هذه الكلمات وإن كفت إلا أنها لا تبلغ دلالة كلمة أشهد من حيث المادة ثم لكرنا أيضا توارد أخرى أيضا من حيث الطيغة كل ما أن المضارع يخيد يشهد الدوام. مم. يفيد الدوام والحال الآن يعني الآن ودوام هذا الحال لا تكر لا نعم. على نبذ عالم بالإقرار يعني مثلًا ممكن في ما يتابعه. أشخذ اللي فيها معنى الخضوع. فيها معنى يعني العلم فيه معنى الخضوع يعني بعض العلماء أيضا حصل الخلاف بين العلماء هذا جانب جيد أيضًا. حضر الخلاف بين العلماء انه هل العلم يفترض فيه الإضعان للمعلوم ام لا يفترض فيه الإضعان بل يكفي فيه يعني يمكن ان يقول الواحد ان اعلم ان الاسلام حق ولكن لست مدعنا له نعم هذا على بعض المصطلحات يسمى عالمة كعلم ابليم ابليم يعلم ان الاسلام حق ولكنه ليس مدعنا فيقال هو عالم ولكنه ليس مدعنا فلان العلم مشترك لفظ مسترك يطلق أيضاً هذا من الأمور يعني التي تكره العلماء ونبهوا إليها أن العلم من الأفاض المشتركة التي يطلق أحياناً ويراد بها العلم بقيد الإرعان فتساوي الشهادة في معناها وتطلق أحياناً ويراد بها العلم لا بقيد الإرعان فتكون أعم من الشهادة فتكون الشهادة أقوى منها بالدلالة فتكون كلمة الشهادة أقوى من أنك تدلل وهذا لغز معنى جميل جدا. إذا أيضا شباب علماء مرضى قويين جميل. إذا لاحظوا يعني في الحقيقة يعني تفسير التفسير القرآن وتفسير الأحاديث يعني العلماء بمشطين ذهار الطريق يعني بيسكّلمو على القرآن كلمة كلمة من حيث المبدأ ومن حيث الصيغة ومن حيث إنه لماذا اختير هذا لغز لم يختار لغب آخرى يتسلمون على كل لفظة اللفظة بهذه السفاطيل طبعا هذا الأمر لا يقدر عليه إلا المتمكن في دائر العلوم في جميع العلوم الآلية مثل العلوم الضغة العربية والمنطب والعلوم العقلية والغو... يعني بلالات الألطاب على المعاني و... يعني أمور كثيرة جدا لذلك علم التفسير هو أعلى العلوم على الإطلاق علم التفسير هو أعلى العلوم على الإطلاق لا يمكن أن يكون الإنسان مفكرا ما لم يكن متنقرا في جميع العلوم لأن جميع العلوم ايه مقدمات والهاء للتفسير يعني لا يظهر واحد أنه يقعد على المسجد ويصير تفسخ خلط من اسمه تفس مش هيك المساله التفسير لا تعيره عن مجرد مواعظ التفسير يعني انك يطلع على التفسير الشرح من التضرح اللي هو تضرت الشيء بمعنى بينته لما التضطر معنى انك تبين المعاني وتجليها واحدة في الناس قالوا بدك تجليها تجلي جميع الاحتمالات الممكنة من هذا اللقب. بعض المشاري قال التفسير تعريفه يعني قال كلام مع بعض المشاري ف أحد الإبواء قال يعني ما معنى التفسير؟ فقال قال التفسير هو ذكر جميع, جميع الاحتمالات الممكنة جميع الاحتمالات الممكنة للقب البرامي. جميع الاحتمالات الممكنة للنفض القرآني على حسب قواعد اللغة والقواعد الأخرى المنطبرة <تصفيق> من فقط ان التكثير معناه ان انت تقرأ الآية فيذا رابر يدفت معنك وتطور معناها هو كذا لا لأن القرآن يدل على معان كثيرة جدا فالمفسر يجب ان يكون قادرا على ان يبين للآية الواحدة جميع الاحتمالات الممكنة لذلك الإمام الراضي مثلا يذكر الكلمة الواحدة ثلاث احتمالات أو اربع احتمالات ويجري تفسير الآية بناء على كل احتمال من هذه الاحتمالات. بعضهم بعض من لا يعرف حقيقة معنى التفسير يقول هذا عبارة عن تضمت وتعنم وتبغ وتفلطب إلى أين؟ الحقيقة هذا هو علم التفسير. ولذلك اشتهر عند المتقدمين وعند عند المتقدمين العلماء انهم كانوا يفسرون القرآن بالمثال. يعني يضربون مثلا. من الأمثلة لا يفسرون القرآن بالمفهوم كان كثير كثير منهم يفسرون القرآن بذكر الأمثلة أما المدرسيين كانوا يفسرون القرآن بذكر المعاني المحتملة ثم تطبيقه على المفاهيم الخارجية وليس من شأن المفسد أن يطبق القرآن على المفاهيم الخارجية ورقيب المسألة هذا يصير وظيفة واحد آخر الطّقين والعالم, والعالم بالتوحيد والعالم بكذا وكذا وكذا المفسر يقول لمن لمن إذا أردت أن تضبط القرآن وإذا أردت أن تعتمد القرآن فتعلم أن لغة القرآن لا يعتمد إلا هذه المعاني أما أن تأتي بمعنى آخر لا لك أن تحمل القرآن معنى آخر وركيزنا التفسير وبعد ذلك كل إنسان يأخذ ما يناسبه من هذه المعاني كل إنسان من أصحاب من دوائر عروم الأخرى يأخذ ما يناسبه من هذه المعاني. والله سبحانه وتعالى أعلم إذن الآن قلنا عندما نقول أشهد يعني سميل الكلام اللي طار أنا حقيقة يعني ناوي أنه يصبح الكلام مثل هذا التقطيب ولكن هذا أمر رطيف جدا عندما نقول أشهد علمنا الآن ما هي دلالة هذه الكلمة يعني بكثير من أبعادها بكثير من جهاتها قال اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال باع في كيفية دراسة معاني العقائد المتقدمة. معاني العقائد جميع العقائد يعني العقائد التي عن العقائد التي عن التموها وعرفتموها المتقدمة التي ندرجت في الكتاب كيفية دراسة هذه المعاني من العقائد في الشهادتين في الشهادتين. وهما ما مع الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كيفية الجراج هذه العقائد في هاتين الشهادتين قال وهذا الباب من استوعبه حقر لديه الفهم بعقائد الإيمان تصيلا وإزمالا إذا الآن تقريرا هو عبارة عن تلقيق لكل الكتاب ولكن بناء على فهم معنى الشهادتين قال قول لا إله إلا الله محمد رسول الله يسمع معاني هذه العقائد المتقدمة كلها فمعنى هذا القول هو الجامع لمعنى العقائد ولا بد من فهم لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن من لم يفهم معناها لم ينتفع بها والمراد بمعناها اعتقاد الوحدانية لله واعتقاد الرسالة لرسوله بأن يعتقد أن الله واحد لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ويلف من كلمة التوحيد ثبوت معنى الألوهية لله وحده، ونفيه عن كل ما عداه، والمنفي كل فرد من أفراد حقيقة إله، غير غير مولانا جل وعلا. يعني كل ما يمكن أن تطلق تطلق عليه المهو يطمع إله يجب أن تنفيه كل ما تتصوره في ذهنك مما يعني يبطق عليه بعض الناس أنه إله هذا يجب أن يكون منفيا محالا مستحيما والمثبت من ثلث الحقيقة فرد واحد وهو مولانا عز وزل ممكن واحد يقول كيف جعلت الإله أفراد كيف جعلت الإله أفراد هل, هل يعني فعلا الإله له أفراد يعني أكثر من إله هاي معنى الله له أفراد لا نعم الواحد الكفار والمشركون وغير المؤمنين بوحدانية الله سبحانه على عددوا الآلهة، فهذا الوهم هو وهم يعني هذا الفرض هو فرض وهمي جاء عن طريق التقدير الذهني الذي هو غير مبوط بالدلائل العقلية. فنحن عندما نقول لا إله إلا الله يعني معناه إنه لا يوجد لا يوجد ما يمكن أن يسمى إلها إلا الله لا يمكن أن يوجد ما يمكن أن يسمى إلها إلا الله سبحانه وتعالى فكل ما يسمى عند الآخرين باسم الإله منطوبا إليه صفات الإله فهو مستحيل فهو مستحيل الوجود قال فلا يمكن أن توجد تلك الحقيقة لغيره لا عقلا ولا خرع لا عقلا لاحظ كيف المسألة ولا خرعا معينه قال أفراد الآله إذن الأفراد هنا أفراد تقديرية بناء على الوهم على الفرد الوهمي وليس على الفرد العقلي لأن الفرد الوهمي نحكمه بالدليل العقلي فيقطع العقل وينفي جميع الآلهة المفردة ويقطع فقط إثبات الإله الواحد كما مضى بالنسبة لأ إجراءنا للدليل الوحداني قال ولا فرع وهذا ظاهر لأنه دل النقل والعقل أن الإله الحق هو الله وحده الوادب الوجود هو الله وحده الوان ورود المستحق كلمة وحده دائما في ايه اعرابها يعني على ايه خطاب كيف خطاب ان الله وحده دائما دي حال حال دائما حال كيف يعني هو ما هنقول والعقل ان الاله الحق هو الله ما نطقنا وحده وحده دائما دي حال الواجب الوجود المتحقق جميع العباده المتحقق جميع العباده ايش اعراب جميع يا ابراهيم ايش اعرابنا للمتحقق صح يعني تقرير كلام المتحقق لجميع العباده فهي اسم الفاعل مؤخذ مفعول المتحقق جميع العباده وعباده غيره باطلة وكفر وعباده غيره باطلة وكفر وها نحن نذكر كيفية جمع, جمع الكلمة لجميع العقائد هذا كله عبارة عن تنهيز ومقدمة لكيفية تفصيل هذه العقائد من خلال كلمة التوحيد قال معنى الألوهية اتغناء الإله عن كل ما تواه واكتقار كل ما عداه إليه لأن هذا المعنى للألوهية قال لا تثبت الألوهية واحد إلا إذا كان إلا أن يكون هذا الواحد مطقفاً بما يلي: أن يكون مستغنياً عن جميع ما توا، وأن يكون كل ما عدا جميع ما عدا مفتقر إليه. إذا كان هو مستغنياً عن جميع ما عدا ولم يكن جميع ما عدا مفتقر إليه، سليت بيلا. وركيز المسألة أن يكون هو مستغنياً عن جميع ما توا وكل ما عدا مفتقرا يجب أن يكون مفتقرا إليه إذا تحقق هذان الأمران فهذا هو الإله قال وهذا معنى الألوهية استلزاما من ناحية الاستلزام بالمعنى اللازم لها ولا شك أن الاستغناء والاستغناء إذا نلاحظ أدخل في مفهوم الألوهية أمرين أولا استغناء إلى، الثاني استغناء جميع ما علاه إليه إذا الجرونية بالمعنى اللذومي بالمعنى اللاغم عنها يعني إذا كان ال... إذا كان هذا إلها فيجب أن يكون غنيا عن كل ما سواه ويجب أن يكون كل ما سواه فقيرا إليه وإن لم يكن لا هو غني أو ليس كل ما عدا سواه ليس كل ما سواه مفقرا إليه أي واحد من السنتين إذا انتقر قطر طوله إلها يجب تحقق السنتين مش واحدة فقط وردك في المسؤلين أي وغارك اللحظ له معنى القيومية والصمدية نعم قال ولا شك أن الاستغناء والاستقاد هذان هما المعنيان اللذان سوف يستنبط منهما الإيمان السنوتي وحما الله جميع عقائد الإيمان السبيل يحكي محمد كيف صح؟ سوف ترى كيف قال يستلدمان جميع العقائد كما يأتي بيانا أول شيء يجب أن نفهم هي غير المعنى ونفتح في في, في الموجود. المعنى الأول الاستغناء والمعنى الثاني إيش؟ استغناءاً، استغناء, استغناء إلى جميع ما عدا جميع جميع ما عداه إليه. قال وأما معنى الألوهية مطابقة وأما معنى الألوهية مطابقة يعني المعنى المطابق للألوهية فهو عن وجود الوجود وإثبات العبارة. يعني كل من هو إله يجب أن يكون واجبا الوجود لأنه يستحيل أن يكون إلها وريثا الوجود وكل واجب وجود فهو مستغني عن كل ما هو ويتقر إلى كل ما عدا لأن واجب الوجود لا يتعدد ووو دام لا يتعدد وحصل التعدد في العالم إذا المتعدد ليس واجبا الوجود ما دام ليس بـ لقبيه المعينين صدما على بعض ما دام ليس واجبا الوجود إذا هو ممكن الوجود ما دام موجود إذا هو مستقى إلى واجب الوجود فرجع المعنى للسلزاني إلى المعنى المطابق قال ومعنى الإله كلي منحطر بالأدلة النقلية والعقلية في فرج واحد إيش يعني كلي؟ إيش معنى كلي؟ يعني بعض الناس يفرضون تعدد الآلهة يعني بعض الناس يتوهمون في يقدرون في أوهامهم تعدد الآلهة فمن هذا الباب هو كلي يعني ينطبق على أكثر من واحد في الوهن ولكن الأدلة العقلية حضرته في فرد واحد هذا معنى الكل الكل هو المعنى الكل هو ما جاء انطباقه ما جاء طبطه على كثيرين ولو وهمن ورحية المسألة ولو وهمن فمن هذه الجهة قال العرماء إنه كلي وبعض العلماء مثل السيد عبد الله بن الطبيط الغماري خالف العلماء في قولهم بأن الإله كلي، وكتب كتب رثاء خاصة اسمها التوق والاستنذع في معنى أنه في في قول البناني بكلية الإله أو شغل ذيهم رثاء خاصة ولكن الحقيقة أنه كلامه يعني غير متوجه وغير صحيح. ولكن مقصده شريفه ونبيل طبعا يعني بغايته عظيمة جدا ولكن بحسب القواعد المنطقية وبحسب القواعد العقلية لا إشكال إنه إن كل بناء على التنزل بناء على إنه بعض الناس يتوافنون فرض أكثر من إله ولكن الأدلة العقلية حصرت هذا الفرض في واحد حطرت هذه الأفراد الموهومة في واحد معقول يعني أثبته العقول وهذا لا إشكال فيه قال ولا شك أن هذا المعنى خاص بالله مع يكون لا إله إلا الله لا متقنيا يعني قد معنى لا إله إلا الله لا متقنيا عن كل ما تواره ومستقرا إليه كل ما عداه إلا الله مع رق أو هو لا إله واجب الوجود ومستحب لا إله واجب الوجود واجب الوجود ومستحبا للعبادة إلا الله مع إذ هو الإله الواجب الوجود المستحق العبادة يعني هو أجل معنى كلمة الشهادة على المعنى الاستلخامي وعلى المعنى المقابقي لكلمة التوحيد قال أما العقائد التي تندرج تحت الاستغناء فهي غناه الذاتي الأبدي جل وعزه عن كل ما يعني إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى مستغنى فيجب أن يكون مستغنيا لذاته مستغنيا لذاته فيثبت أن فيقبط له غناه الذاتي الأبدي شل وعز عن كل ما سواه فاستغنائه يوجب له تعالى الوجود انتم اكتبوها جدوها وجوب الوجود فاستغنائه يوجب له تعالى وجود الوجود مش فقط الوجود بل وجوب الوجود يوجب له وجود الوجود جدنا تأكيرها مش مجرد الوجود بل وجود الوجود. قال لأنه لو كان جائز الوجود لاقتقى إلى محدث لأن نسترجع نرجع ونذكر كل القواعد السابقة. لقط يدريبني على كل القواعد السابقة. لأنه لو كان جائز الوجود لاقتقى إلى محدث والاستقاء ينافي الاستغناء. والافتقار ينافي الاستغناء. ونفي الاستغناء عن الله تعالى محال لثبوته له عقلا ونفلا قال الله تعالى والله هو الغني الحميد وأما العقل فهو برهان القيام بالنفل إذا اللحظ صار الآن يستدل بنفل برهن السابقة انطلق من طاعدة كلية اللي هي أنه كلمة التوحيد معناها لا فات الإله من تعليم الإله إنه مستغن عما سمعه يجب أحتاج لها حاجة نفك الاستغناء وصار يحلل فيها نعم قال ملاحظة معنى جل هو تنزه عن كل نقص يعني إحنا لما نقول جل وعز كل ثاني معناها تنزه عن كل نقص كلمه جل يعني لما نقول الله اجل من ذلك يعني يتنزه عن كل أرفع. أرفع وأعلى يتنزه عن كل نقص ومعنى عز هو هو انفرد بكل كمال جل هي سلبية تذنب كل النصائط عن الله سبحانه وتعالى وعزة تثبت له جميع الجنازات جل وعز معنى تربت عنه وانا وأثبت عنه جميع النصائط وأثبت له جميع الجنازات اللائقة به. فلما تقول جل وعز تبين الصحبة هذا المعنى مش تستينه وإنت من الثاني نجمعناه جل وعز ورحبية جل تنزلها يعني انتقت عنه جميع هذا النص عزة يعني تتفق بجميع جميع صفات كتفاة سلبية كتفة كمالية نعم في الآية ظل الله هو الغني الحميد نعم في وجه جلالك إننا عن الله تعالى محمد أنا نفي بالثناء عن الله تعالى مخلد ودي عقله منقلب قدرت على والله هو الغني الحميد حميد. آه هي في الحقيقة ظاهر النصاق من ها القسم الأول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يعني أردوا أن تكتبوها هذا نعم غنيل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فأثبت البطرة للناس وأثبت الغنى لذاته الغليلة وضحية المسألة هذا هو المعنى. هذا هو المأخذ الذي أخذ منه الإمام السنوثي معنى كلمات البلوغية وهذا طبعا نحن نشرنا إليه سابقا عندما قلنا أن العلماء استنبطوا من هذه الآية أيضا دليل رسدات وجود الله فقالوا إن الابتكار وفت الابتقاداتي في من الناس بعض الناس إلى, إلى الإمكان أو الحدوث أو غير ذلك كلها الكلمات يعني قريبة من بعض وشبه متساولة مع بعضها البعض الناس جزء من ماهيتهم أنهم الفقراء والله سبحانه وتعالى حقيقته أنهم الغني يا أيها الناس أنتم الفقراء أنتم الفقراء إلى الله مش فقراء إلى غير الله ولا فقراء إلى بعضكم، أنتم الفقراء يعني المحتاجون إلى الله والله هو الغني الحميد عنكم جميعا عن الناس وعن كل المخلوقات هذا معنى تقريبا كلمة الوروهية التي غيرها لمن سمسين عم تنفي السلطة وتنفي الدور وتنفي كل كل ما له بالشطر يعني لما عم قطع وما قطع قال وأما العقل فهو برهان القيام برهان القيام بالنص قام ظهر معه والنف ومعه نظر هو نظر بكل سماته والاستثناءه تعالى لاحظ الآن ب بيصير على نفس الاستثناء نفس الاستثناء يعني أنت في هذه الحالة لما تصير تحكي لا إله إلا الله بتتحضر هذيل المعاني خاصة الاستغناء وإيه؟ والانتقار الاستغناء لله والانتقار للعباد ثم بعد ذلك تبني عليهم إذا كان غنيا فهو واذب الوزود فهو قيوم فهو أحد فرد صمر وهكذا قال اتغنائه تعالى يوشب له القدم شوف كيف أيضا معنا القدم لأنه لو كان حادثا يقول لنا فتبت كيف حادثا و اذا طلبته حادا فليس بد له ان يكون يش... قديم قديم يجب يكون قديما لانه يستحيل ان لا يكون حادا ولا قديما وقد ثبت وجوده شوف كيف المساله يوديوله القدم اي انتفاء العدم سابق للوجود هذا معنى القدم كما ذكرناه سابقا لانه لو لم يكن قديما لكان حادثا ولو كان حادثا لافتر الى فقه وينتفي عنه الوجود لو أنه محدث لن تقع عنه الغنى لأنه ثبت لك الاستيقاظ إلى من يحدثه لاستحادة وجود حادث ومحدث ونفي الغنى عن الله تعالى محارل لثبوته له عقلا ونقلا إذن هو الآن يستمدد جميع العقائد السابقة من نفس كلمة التوحيد يستمدد جميع العقائد السابقة من نفس كلمة التوحيد كأنه يقول لك في الطريقة الأولى التي نشيها عليها نشينا على الاستنباط العقلي والطريقة النظرية والآن بيقول لك إنه نفس الشريعة تدلنا على ما عرفناه عن طريق العقل في المسألة، فتطابق العقل والنطب ويستحيل أن يكون هناك تناقض بينهما قالوا أما معنى الألوهية مبادقة آه هذا قرعنا أفضل والتغناؤه يوجب له تعالى البقاء. وهو عبارة قبل قليل عن إحسان السلام عن القدر الآن البقاء واستغناؤه يوجب له تعالى البقاء وهو عبارة عن انتفاء العدم اللاحق للوجود لأنه لو أمكن أن يحقه العدم لكان جائز الوجود والجائز لا يكون وجوده إلا حادثة فيتقل إلى محدث وينتفي عنه الغنى ونفي الغنى عن الله تعالى محال لتبوته له عقلا ونقلا إذا طاره يستخدم الآن مفهوم الغنى مفهوم الغنى هو الذي يثنبت منه جميع اقتصاد الواجب لله سبحانه وتعالى ثبت ان الله غني يستحيل ان يكون الله فقيرا ثبت لان الفقر يستحيل ان يكون اغنيا ولكن الغنى له لواثم وله شروط وله اركان وغير ذلك فياجد اذا اقتصدت الغنى ان تبتت جميع ما يلزم عن الغنى فولا يقول ان ما يلزم عن الغنى هو جميع هذه العقائد السابقة لازم لازم كده أول شيء أثبت له الوجود بالذات وجوب الوجود بالذات. بعدين أن هذه الذات قديمة باطية. قال واستغناؤه يؤدب له تعالى مخالفة للحوادث أي عدم المماثلة للحوادث في الذات والصفات والأفعال. كان مضطصيره سابقا أن الوثنية هي أو المخالفة الحوادث في كل جهاد. قررنا عليها تفسير قوله تعالى ليس كملي شيء وهو السميع البطيء نعم قال لأنه لو ما ترى شيئا منها لو ما ترى شيئا منها لكان حادثا لكان حادثا مثلها فيستقيم إلى مبدئ والانتقار ينافي الاستغناء ونفي الاستغناء عن الله تعالى محال لدهوت له عقلا وبطلا واستغناؤه أيضا يؤذب له تعالى القيام بالنفس الذي هو الاستغناء عن المحل والمخصص لأنه لو استقر إلى محل أو مخصص لم يكن غنيا ونفس الغنى عن الله تعالى محال لتبوته له عقلا ونقلا لا يقال الغياب بالنفس هو الاستغناء فكيف يستدل على الشيء بنفسه لأن نقول القيام بالنفس خاص بالاستغناء عن المحل والمخصص فقط ورحية الناس لأن هذا هو المعنى الذي نتبناه في أول كتاب عن الاستغناء قال والاستغناء عن كل ما سوى أعمى على الأعمى بالأخص والاستدلار على الأعمى بالأخص صحيح ولا باطل صحيح على الأعمى بالأخص على الأعمى بالأخص صحيح ولا باطل نعم شو هيك. الأعم هو مشمول في الأخض فإذا ثبت الأخض ثبت الأعم طبعا ولكن إذا ثبت الأعم لا يثبت الأخض فالغنى هي أخضت سيد الله سبحانه وتعالى فإذا أثبت الغنى أثبتت جميع السيدين يحكي لكي هو بحكي في المسألة قال واتغنائه يوجب له تعالى تنزها عن النقائط وهي الخصال الدنيئة لأنه نعم نعم <تصفيق> نعم ضبطوها انا قراتها مرتين ثلاثه عشان اضبطها انت بترد على الورق وما تردش علاي ضبطوها <تصفيق> كلها كلها دف... يعني تصححون هذه العبارة والاستبدال على الاعم بالاقل صحيح يعني بالاقل الاعم على الأخص مش صحيح طبعا مش صحيحه سعيد على الأخص مش صحيحه وبيقول لك إحنا نحن هنا لله هذا هو استغناء عن كل ما وهذا إيش من استغناء لأننا ما... حاطب المفصلينه إنه هذا إذا نفتح عنه كل شيء بدل كل ما نفتح عنه ما سوى فأنت نفتح عنه ما حاطب المفصل بالبداية الله فيه نعم القول إن الاستجابة نعمل الأخص بهذا المجال صحيح بهذا القول على الأعم بالأخص على الأعم ليس بالأعم الأعم اللي هو الذي يشمل جذريات أقل هي الأعم والأخط الذي يشمل هذا هذا الأعم وذيبه. يم... رد عليه. رد عليه. الاستدلال على الأعم بالأخط يشمل مفهوم الأعم هو المفهوم العام هو العام اللي هو عبارة عن معاني كلية. يشمل معنى الأخط. الأخط عبارة عن واحد أيه شيء يش يقطع بهذا المعنى الكلي ويذيل عليه. فإذا ثبت الأخص ثبت العام، ولكن لا يقال إذا ثبت العام ثبت الأخص وأحكي في الاستدلال فتستدل على الأعام بالأخص ولا تستدل بالأعام على الأخص وأحكي في المسألة تذكر فيها فهذه العبارة الصحيحة اللي أنا قلتها مرتين ثلاث صحيحة ولكن في المجان المنزل إذا كنتين يعني بالآب .أصلاً هو.لا هذا يكون كيت يعني لأنه ال ال البناء بناء عن في القيام للتحسن من النص القيام النص وجدار والقيام النص على البناء ما يعني إنه ما ما نقول.كتير رصد عليهنا العموم والخطوط هي عبارة عن لفظة يعني بتحير الواحد.الأعم والأخض الأعم اللي هو بالطلاء ال. الوطولي يعني لما <تصفيق> نبكول مثلا أعتك رقبة رقبة إيش عام ولا خاصة أعتك رقبة المؤمنة خاصة ولا عامة إذا ثبت أنه يجب أعتك رقبة المؤمنة فيجب أن تعتك رقبة ثم تبحث عن كونها مؤمنة لا يجوز أن تكون كافرة هذا التدلال بالأخص على الأعمة إنه بالأخت اللي هو رقبة المج المجموع المقيض من المجموع المؤلف من رقبة مؤمنة هي أخص أخص من مطلق رقبة. فلأنه لا الطيب، فإذا كان الواجب هو إعتاق رقبة مؤمنة، فيجد أول أن تأتي رقبة، ثانيا تفصل هذه الرقبة بالمؤمنة، فإذا ثبتت رقبة مؤمنة ثبتت رقبة. هذه هي المقصود بالضبط. من جهة أخرى من جهة أخرى. يطلق الأعم على الذي يحمل للجميع واضح كيف المسألة هذا بع... يعني بعض الناس يدعون عليه بالعم ولكن مش... هذا ليس الاقتراح الاصلي الاقتراح الاصلي اللي إحنا حكيناه ما كثير ممكن في اللي بحكي. بس أن تغتروا فيها بالطريقة اللي أنا بديها مش اللي بديها. فما دام ال ما دام الأصم محمد وانت بفكر فيها بطريقة هذا صحيح وهذا صحيح أنا بديك تفكر فيها بالطريقة اللي انا بديها. ما يصير حال؟ بعد ذلك لك ان تعبر عنها بالطريقة التي قرأها أنت توكيد وأوقف بالمصطلحات الشائعة المصطلحات المتعارف عليها. انا اللي بدي أتقدم الآن هذا المصطلح. ما دام جاء إذا وصحيحا ويوعد المعنى. تأرضوا انه يلتجن فيه يعني في بالمعنى الذي قلنا. بعد ذلك انا لا امنع احدا انه يعبر عنه بما يريد عشان هاج نوضح من بوب تريد اعام فيه مخصف حيث كان بالنص والاستغناء يعني نفهم ببوب تريد اعام وليش كانت اعام وليش افتغلان حيث ان كانت اتخاصه وبدلن نشوف كيف يستغناء يتغن بالنص والاستغناء والاعام نعم نعم نعم نعم بس انه مستغنى عن كلنا سواء <تصفيق> يعني ها لا إحنا أصلاً العام أصلاً نوستن عن كل مستوى. لأن الثلاثة العام هذا يشمل نوستن عن مستوى عن الم حلول المفصل. عن كل شيء ناسوا. عز وجل. ثلاثة يشمل إنه نوستن عن الحلول المفصل. وهنا القص الوضع على المقصود إستاذ العام على الأقاصي النوع. لأن إحنا العام أصلاً. الأقام شرب المحلول وخصص الله وآدش بس لي أنا ما غلطت بك في هذا ما هو تسمح لي ما أنا حكيت لك أنا ما أصالفك في هذا ال... إذا فهمت الأعم بهذه الطريقة بس صح أنا حكيت لك محمد هو بتزحف بالاتجاهين بال... بس بناء على أنك كيف يتعبر لك الأعم وكيف تتعبر لك هذه فهذه المساوي <تصفيق> فما في إشكال مطلقا أنا ما بقول إنه طريقة غلط، بس أنا بحكي لك هذه الطريقة أنا أصلا كنت كاتبها بهذه الطريقة بعدين رأيت أني أكتم بهذه الطريقة بس انا أنا المهم هذه هي أصلًا بالعمي ااا بالأختي على العم بالأختي العراقي في الشيخ مو نوع... أقصد ينتدل بال على العم بالأخت في هاي طريقة في أيام من أمس على الثناء نعم بالعم بمعنى بالمعنى اللي انتم تتردقوه نعم مش بالمعنى اللي أنا بتردده هذه هي بس ما شو الحال ما شو يلي والاستبلاله على الأعمى بالأخص صحيح، بالمعنى اللي أنا وضحته بالمعنى العام اللي أنا وضحته ما شو الحال الله قال. وإذا أردت أنك تفهمه بالطريقة الأخرى اللي بيحكي عنها برضو ما فيها إشكال ولكن بيتكتف الكلام بيتكتف تحكي والاستدلاله حسب العبارة المكتوبة عندها العام بس بيتكتفهم الأعم والأخص بشكل آخر يعني تتعكس المشهوم تتعكس العبارة نكتها بتصير بالأعم على الأخص مش على الأعم بالأخص وهكذا يعني إذا كوهم المكتوب خلق هذه اللي هذا هو المطلوب نعم وانا ان شاء الله بعيد تطبيقها مرة اخرى و... بنرافعها بنبقى... بنشوف ايش الطريق يعني الاصباب هم... نجال نظر فيها اشكال يعني. بنعيد النظر فيها خلص بنعيد النظر فيها ونتكلم فيها بعدين ماشي؟ قال واتغنائه يوزب له تعالى التنزه عن النقائط وهي اثطال الدنيئة لانه لو لم يكن منزها عنها لقفت بها فيحتاج الى من يدفع عنه النقائط والاحتياج ينافي الاستغناء، ونفي الاستغناء عن الله تعالى عن الله محاق محال لذبوته له عقلا ونقلا ويدخل في وجوب التنزه عن النطائط وجوب السمع له تعالى والبطر والكلام ووجوب كونه تميعا ورطيرا ومتكلما لأن وجود المعاني يستلزم وجود المعنوي واضح الكلام لا إشكال فيه قال لاحظ أن ما يندلد من الطفاة الوادبة من الصفات الواجبة تحت الاستغناء أولاً، من الصفات الواجبة تحتل التغناء تحدى عشرة صفة واحدة نفسيّة وهي الوجود وأربعة تلبية وهي القدم والبقاء والمفارقة للحوادث والقيام بالنفس. وثلاثة وثلاثة معاني وهي السمع والبصر والكلام وثلاثة معنوية وهي كونه سميعا ورطيراً ومتكلما. وإذا ثبت هذه الصفات انتفت أضالها وهي 11 عشرة أيضا إذ لو لم تجب له هذه الصفات الإحدى عشرة وانتفت أضالها لكان محتاجا إلى المحدث وهذا استدلال على وجود وجود والقدم والبقاء والمقارنة الحوادث وأحد جزء أي معنى القيام بالنفس الذي هو الاستغناء عن المع عن المختص يعني لو انتفت هذه الصفات لكان محتاجا إلى المحدث واضح الكلام طبعا قال واحتياجه تعالى محال لثبوت الغنى ره وقال عقلا ونقلا أو لكان محتاجا إلى المحل وهذا استدلال على وجوب الجزء الثاني من معنى القيام بالنفق وهو الاستغناء عن المحل فلو لم يكن مستغنيا عن المحل لكان محتاجا لهم والاحتياج ينافي الاستغناء ونفي الاستغناء عنه تعالى محال لوجوده عقلا ونقلا يعني لوجود الاستغناء عقلا ونقلا أو لكان محتاجا إلى من يدفع عنه النقائط وهذا استدلال على وجوب التنزه عن النقائط ومن جملة النقائط حضاد السمع والبصر والكلام لأنه لو لم يكن منزها عن النقائط لكان محتاجا إلى من يدفع عنه النقائط والاحتياج ينافي الاستغناء ونفي الاستغناء عن الله تعالى محال لفجوته له عقلا ونقلا ويوخذ من وجوب استغنائه جل وعز عن كل ما ولاه فنزهه ذعال عن الأغراض في أفعاله وأحكامه والأغراض جمع غرض وهي البواعد لمراعاة المطالح ورفع المكاتب وأفعال الله نحو الإيجاد والإعدام والإعداد والإبقاء والإحياء والإناثة وأحكامه هي الأحكام الشرعية الخمسة طبعا هذا كل الكلام مضى الكلام عليه في محله وإن جاغ عدم تنزهه عن الأغراض في أفعاله وأحكامه الذي افتقاره إلى ما يحصل غرضا لأننا نشاهد أن كل من له غرض في شيء يحتاج إلى ما يحصل به غرضه لكن افتقاره تعالى إلى ذلك ينافي استغناء والاستغناء ثبت له تعالى عقلا ونقلا كيف يتصور افتقاره وهو جل وعزة الغني عن كل ما سواه ناشينا معين قال ويؤخذ من افتغنائه تعالى أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات إيجادا وإعداما ولا تركه أي عدم فعله لا إيجادا ولا إعداما إذ لو وجب عليه تعالى فعل شيء منها كالتواب والصلاح والأطلح ومعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام لكان جل وعظم مفتقرا إلى ذلك الشيء ليكتمل به وهذا مضى السلام عليه سابقا أيضا إذ لا يجب في حقه تعالى إلا ما هو كمال له لكن احتياجه محال كيف هو الغني عن كل ما سواه يعني إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يخلق العالم هذا معناه أنه صير وجود العالم مصدب كمالا لله وهذا باطل لأن العالم غير الله فكيف يتوقف كمال الله على ما هو غيره فإذا وجود العالم ليس واجبا بل وإذا بطل وجود شيء عليه وجد أن فعل الممكنات أو ترفوها جائز في حقه تعالى وهو المطلوب وهذه طبعا كل هذه العقائد مضى الكلام عليها تفصيلا وما مر كان عبارة عن بيان ما يندرج من العقائد تحت الاستغناء وأما اتقار كل ما سواه إليه فهو يوجب له تعالى عقلا الحياة أي كونه حيا إذ لو لم يتقف بالحياة لما اتقر إليه شيء لأن الميت لا يولد سيئة ولا يتقر إليه شيء ونفي الاتقار إليه تعالى محال لثبوته له عقلا ونقلا وأما النقل, أما النقل فقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء وأما العقل فبرهان الوحدانية لأنه دل على أنه لا إله غيره إذنكم أنتم الفقراء إلى الله أنا أقول إنه أنتم الفقراء إلى الله لازم طبعا قال وابتقار كل ما تواه إليه يوجب له تعالى عموم تعلق تعلق وعموم عفوان تعلقها بجميع الممكنات فلو لم تكن له قدرة عامة التعلق لاتقف بالعجل ولو كان عاجزا لما اتقر إليه كل ما سواه واضح الفلاق قرآن قال وابتقار كل ما تواه إليه أيضا هذا القسم الثاني من معنى الألوهي الألوهية نعم وافتقار كل ما توله إليه يوهب له الإرادة وعموم وعموم تعلقها بجميع الممكنات إذ لو لم تكن له إرادة عامة التعلق لاتصف بالكراهة ولو كان كارها لم افتقر إليه شيء ونفي الافتقار إليه تعالى محال لتبوته عقلا ونقلا وافتقار كل ما توله إليه تعالى أيضا يوهب له تعالى العلمة وعموم تعلقه بجميع المعلومات يعني يوجد له أصل العلم الصفة وعموم التعلق لأنه لو اتصف بالجهل لما اتقر إليه شيء ونفي الاهتقار إليه تعالى محال لثبوته له عقلا ونقلا وثبوت هذه الصفات يستلجم المعنوية وهي تونه قادرا وتونه مريدا وتونه عالما ولو انتفى شيء من هذه اتفاة او مطلب من مطالبها ايسه يعني قض بمطلب من مطالبها تعلقاتها نعم واحرى لو انتفى جميعها لو يعني لو انتفى واحدا منها او جميعها الاحرى من دار اولا نعم لما امكن ان يوزر شيء من الحوادث لان هذا كما ذكرنا لو انتفى صفة العلم او القدرة اولي لهذا لما اوز شيء من الحوادث وهذا بين والعلة في ذلك استحالة وجود المتوقفين بدون المتوقف عليه في حالة وجود المتوقف بدون المتوقف عليه فلا يتقر إليه شيء لأن علة الابتقار الإمكان والحدود فلو انتفى شيء منها لما اتقر إليه شيء كيف يتصور نفي الابتقار إليه بعارة وهو عز وجل يتقر إليه كل ما تواه ابتداء بالإيجاب ودواما بالإمجاب وافتقار كل ما تواب إليه جل وعلا يؤذب له تعار الوحدانية في الألوهية إذ لو كان معه ثان في الألوهية لما اتقر إليه شيء لنزوم حين حينئذ صح؟ هذا الكلام اللي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفتدتا وقلنا إن مواقفة الإنتاج هنا في هذه الآية هي نزوم الافتقار كما وطحناه وهذا الضغط قال أي حين قد بين وجودهما معا ويكتوز العد لهما دواءا اتفقا او اختلفا او قتل بناء على ما مر لكن كونه لا يفتقر اليه شيء باطل لما ثبت من وجود افتقار كل ما فهو اليه كيف وهو جل يعني كيف يقال انه لا يفتقر اليه كل ما فهو وهو والحال انه ظل على الذي يفتقر اليه كل ما فهو ابتداء وضلالا ويؤخذ من اقتقار كل ما تواه إليه حدوث العالم بأثره يؤخذ أيضا حدوث العالم بأثره إذ لو كان شيء منه قديما لكان ذلك الشيء, لكان ذلك الشيء واجب الوجود ويكون مستغميا عنه تعالى لوجوده وحصوله وتحصيل الحاطل محال لو فرضنا العالم قديم لما كان الله سنة تعالى هو الذي خلقه بكون مستغمى مستغم عن الله بكون وهذا باطل الكونه تعالى لا يقبل الع الكونه تعالى لا يقبل العدم سابقا ولا لاحقا دليل على عدم افتقاره لمخصر يكون غنيا عنه تعالى وهذا محال يعني هو قال نحن أثبت لما أثبتنا كون الله تعالى لا لا أول له ولا نهاية له ولا له الغنى فكذلك لو قلنا إن العالم قديم اسمعنا قديم لا أول له ولا آخر له لا له الغنى ولكن وجوب الغنى بالعالم مستحيل كيف يقال إنه غني وهو مستفد فيكون غنيا عنه دعال وهو محال وهذا محال لأنه لو استغنى البعض لاستغنى الكل لاستغنى الكل للتماثل واضح يش معنى هذه العبارات هذه عبارة عن تلقيص لكلها لكل سبق وذكرنا لو استغنى البعض لاستغنى الكل للتماثل لأنها من نفس وغنى كل الممكنات عنه تعالى محل لوجوه ابتقار كل ما تواه إليه كيف يتطور عقلا غنى شيء عنه تعالى وهو, وهو جل وعلا الذي يجب عقلا أن يحتاج إليه كل ما تواه بدليل العقل والنقل ملاحظة اعلم أنه انقال بقدم شيء من العالم أو ببطائه أي بالذات يعني أنه قال ببطائه بالذات لذات, لذات هذا الشيء أو صدك في ذلك كان كافرا بالإسماء من قال أن هناك شيء قديم لذات هذا الشيء أو أن هذا الشيء باطي لذات هذا الشيء يعني من دون احتياز إلى الله سبحانه وتعالى بنفسه لنفسه نعم قال ويؤخذ من افتقار كل ما تواه إليه جل وعلى أنه لا تأثير لإيجاد ولا لإيجاد ولا إعدام لشيء ولا إعدام لشيء من الكائنات في أثر ما ولو قل فلا تأثير للنار في الإحراث ولا للطعام في الشبع ولا للماء في الرج ولا لغيره في ثقب من الأصداف العادية وغيرها. فلو كان لشيء من الأسباب العادية وغيرها تأثير ما، لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا صلى الله عليه وسلم، ويستقر، ويستقر لمن أثر فيه، وذلك محال لأنه لو استغنى البعض استغل الكل عن مولانا صلى الله عليه وسلم، وذلك ينافي الاستقرار إليه تعالى، ونفي الاستقرار إليه تعالى محال لتبوهه له عقلا ونقلا كيف يتصور الاستغناء وهو ذل وعلى يتقر إليه كل ما سواه عموما في جميع الدواب وعلى كل حال في جميع الصفات سواء كانت أجرام أو أعراض أم غيرهما إن قدر أن العالم ما ليس بجرم ولا عرض كما يدعمه الفلاتفة وعلى كل حال اتباء ودواما يعني مشى القول على جميع الاحتمالات سواء قلنا بأنه العالم فقط أجرام وأعراض أو غير أعراب أجرام مثل قال بعض الثلاثة أو العقول أو المجردات قال حتى هذه يجب أن تكون حادقة حتى هذه يجب أن تكون حادقة لا قديمة كما بعمى الثلاثة أو بعض الثلاثة قال ملاحظة إن قدرت أن شيئا من الكائنات يؤثر بطبعه أي يحققه بذاته يعني يوجد بذاته فإن ضغلان هذا إنما يؤثر من الاتقاد صح؟ من ودود الاتقاد من ودود الاتقاد أو وجود الـ الـ مش من وجود استغناء الله سبحانه وتعالى من وجود افتقار كل ما في وانه إليه وأما إن قدرته مؤثرا بقوة جعلها الله تعالى فيه فإننا يؤخذ بطلان هذا من الافتقناء شوف كيف المسألة صار نعيدها إن قدرت أن شيئا من الكائنات يؤثر بطبعه أي يحققه بذاته فإن بطلان هذا إننا يؤخذ من الافتقار لأن يجب أن تكون هذه مفتقرة لله الله سبحانه وتعالى وأما إن قدرته مؤثرا بقوة جعلها الله تعالى فيه مش بطبعه بقوة جعلها الله تعالى فيه فإنما يؤخذ بطلان هذا من الاستغناء يعني يعني الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون مستغنيا عن كل ماتواه فلو قلت إن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا إلا بواسط شيء. لا لزم أن الله سبحانه وتعالى مستقر في خلقه للأمر الثاني إلى أمر الأول وهذا باطل. إحنا قلنا القوة الموضع معناها ايه؟ أن الله سبحانه وتعالى يخلق العالم الطفلي كما قال الثلاثة، فيجب أن يخلق العالم العروي ويستحي أن يخلق العالم الطفلي إذا خلق العالم العروي فهو محتاج لكي يخلق العالم الطفلي إلى خلقه للعالم العروي فيكون محتاجا إلى العالم العلوي فيكون هذا مراقضا لكونه ملتهميا هذا هو معنى الكلام واضح ان شاء الله نعم النار نحن لي هذا النار يعني. يعني اذا قلت ان النار مثلا الله سبحانه وتعالى اراد ان يدعى النار محرقة ولكن اتحال ان يدعى لها محرقة الا عندها خلق فيها قوة على الاحرار فهذا فورا معناه انه الله تعالى احتاجه لقلب رب القوه الواسطه اللي هي خلق القوة لكي يطرده من عن النار هذا يناسب استغناءه ولكنها صارت شرطا حقيقه ما بعدها واضح كيف المبدا مش مستهلي زي هذا بعض الناس يعني بعض الناس يقولون لا يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى اليوم الآخر إلا إذا خلق الحياة الدنيا هو على نفس المنوال كل شيء يمشي هذا في شرط في الإيزاد والوجود بإيزاد أشياء معينة لا يمكن أن يخلق العقل الثاني إلا إذا خلق العقل الأول لا يمكن أن يخلق العالم السفلي إلا إذا خلق العالم العلوي المسألة هي قاعدة تعمل نفس الجنس يعني كيف الله يشترك؟ هم نفس الجنس الجنس هم اشتركوا ليس العلماء بنبغوا لمثل هذه الأمور؟ حتى لا يقع إنسان ويقول طب ليش؟ يعني هو إذا كانت القوة مخلوقة بقدرة الله المثألة ليش إنها مخلوقة بقدرة الله المثألة إنك... إنك تقول إن الله تعالى لا يمكن أن يخلق ما بعد هذه القوة إلا بهذه القوة وطرقني يعني... من هذا الباب إذا أنت تت... نظرت لأك هذه القوة يعني سؤال محمد لطيف إنك ننظر لنفس القوة من جهتين، من جهة هي إنها شرط لفعل الله فيما بعدها، وبعدين تطلع على الثاني من الجهة الثانية إنها هي فعلة فيما بعدها ولم وليس الله هو الذي فعل، إذا ما بعدها مفتقر إليها، فماذا ينافي وجود اتفاق جميع ما توالى إلى الله مباشرة؟ فهو المثال الصحيح يعني ينظر إليها من الجهتين، ورقيت المسألة، زائدة عن الحوادث بعض اللي. الحادث الذي يؤثر يكون المؤثر المتؤثر محتاجاً إلى المؤثر، فيكون حاجة. مفتقراً إلى هذا الحادث وريت مفتقراً إلى الله. إن يكون الله. لازم تكون نكتير مباشرة ولا عشان هيك الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء بلا وصف. بهذه الطريقة. وهذا هو وجه الفرق بين الأشاعرة وبين المعترضين، بين الأشاعرة وبين الثلاثة. واضح؟ المعترض يقولون الله خالق كل شيء. ولكن بعضه بواسطة وبعضه بلا واسطة. ونحتف بالمسألة، ولكن المعتزل لا يختلفون عن الثلاث، فإن الثلاث فصلوا الله خالق كل شيء بواسطة وبعضها بواسطة وبعضها بلا واسطة. ولكن بعض الأشياء التي خلقها بواسطة هي جواهر أمور قائمة بذاتها، لأن العقل الثاني والثالث والرابع لم يخلق الله بل خلقه العقل الأول، الثالث خلقه العقل الثاني. فهي جواهر المعتزلة لم يقول واحد منهم أن ما والله الله يخلق كل الجواهر خلقها الله ولكن ولكنهم قالوا الأفعال والحركات وهذا من العدم الأعراض هذا يخلقها الجواهر بعض الجواهر شوف كيف هذا وجه الفرق من الفلاسفة والمعتزلة لذلك أهل السنة يعني لم يسدموا بكفر المعتزلة لم يسدموا بكفر المعتزلة بل بعضهم تفرول والمعتمد أنهم مغيوك كفار شوف كيف المعتمد الوثقي الذي يعني صرح به الإمام دسوقي أنه لا كفار فرد. وضح في النص لو بعض أهل السنة. وضح ل هذا الفرد بين كلام الثلاث وكلام كلام المتصل. والمسألة يعني معاهم بين الثلاثة خطرين. طبعا من قال بقول الثلاثة هذا كيف؟ الخط عن كلهم فيه. ما فيهم كلهم قدرين. بال؟ بال. بكيف بالقدر يعني؟ إنه نفسه القدرية. بال. اللي بنفسه القدرية القدر يعني اللي بنفسه القدر بمعنى إنه ينفون علم الله حن وتعالى. كلهم نفع علم الله وهو كافر. بس المعجزة لا أحد منهم ينفع علم الله. هذولا كيان الطائفة قبل المعجزة نفعوا علم الله حن وتعالى إلا بالموجودات. والجدل هذا هو هذا هو قول المؤتزله نعم يعتبرون صا يعني مسح هذا ابتداع في الدين ولكن العلماء اختلقوا فيه كفر أقل شيء يعني ينتبه اليه انهم مبتدعه وبعضهم قال بعد ان ثم قال هم كفار ولكن انا قلت ان العلماء المحققين لم يعتمدوا تكثير المعتذلة ما هي المسألة يعني مش بالسهولة هاد فإن تخذ مني هالكلام هذا أنا بنقله عن غيري يعني ما مش هو استهادي مش أنه أنا اللي بديك أكثر المعتذلة المحققون مع العلماء هم طرحوا بأن الصحيح عدم تكثيرها وإن كثرهم طعبوا العلماء فأنا بنقل هذا الكلام لإنه إحنا بنرجع للعلماء اللي هم من أفهم مني وأفهم مننا وصفهم الجميع شكليه ولا ولا كلامهم ورد يعني كلامهم ورد يعني إله الورد يعني نعم اقصد في الحواجد. نعم مش بخلف خط الأعراض هو ده الاعراض الاعراض الحديثه نعم في ناس بتقرؤ في ناس بتقرؤ طب لو اقرا حاجه بتقدر طيب ليش ما قرأت الشعر إطرق حاشي الزدوبي شعر, شعر نعم موجود نعم موجود ونفس الكلام هذا اللي انا رحكيه موجود حاشي الزدوبي وغيرها يعني تستنقوا طبعا يعني عباقرة وكثرة وكل الكتب كل الكتب بتراجعها نحكي كل وحاشي الزدوبي لو الشيخ نعم إذن هذه الملاحظة أر أن تكون قد صلحت يعني من الجهتين. قال وقد تبع كثير من المؤمنين الفراتفة في هذا الإعتقاد. وقد تبع وقد تبع كثير من المؤمنين الفراتفة في هذا الإعتقاد. موجود عندكم؟ كثير من المؤمنين أو من جهلة المؤمنين هي؟ خليها من, من أنا يعني كتبها من من المؤمنين من جهلة المؤمنين خليها. أو من البؤمنين لا هو الأصل, الأصل الذي قال بهذا القول هم أصلا الفلاتفة فالمعتذرة يعني مسكوا هذا القول ولكن ما عمّه كما عمّه الفلاتفة بل تضلوا على ناحي معينة شكرا لو قالوا به كما قال به الفلاتفة لا تبطل لو قالوا به كما قال به الفلاتفة, الفلاتفة وعمّوا هذا القول في الجواهد وعرام لكفروا ولكن لأنهم يعني حددوا هذا ال هذا الحول بما ذكرته يعني فان العلماء يعني اختلقوا في تفسيرهم قالوا الصحيح عدم كفرهم شايف الصحيح عدم كفرهم يعني مش مسألة لأنه أحسنوا بدناش يعني هي المظهر هيك الحق يعني هيك المظهر الصحيح والنظر الصحيح والله وعلم يفضي إلى عدم الحكم في مع أن كثير من الشعراء يعني يعتقدون كفر المعتدلة على الإطلاق، وأنا أحكي مناسأل بعض الشعراء اللي موجودين في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن يعتقدون كفر المعتدلة، ولكن المحققون من الشعراء والمذهب المعتمد عندهم أن المعتدلة غير كفر بل مضطيعة، وأنا أحكي الكلام، يعني في برضو من الشعراء ناس تعصبوا شوية. تفرقوا تفرقوا حتى على الجسم يجس الطريقة مع اختلاف من جهات معينة. نعم. وقد تبع كثير من المؤمنين أو من جهلة المؤمنين الفضائلة في هذا الاعتقاد. قال ملاحظا إنما اعتقد أن تلك الأسباب تؤثر في ما قارناها بطبع أو علة فلا خلاف في كفره. ورحب. ومن اعتقد أنها تؤثر بقوة دعرها الله فيها فهو فاتق متبع وفي كفه قولان هذا, هذا قول المعنزل اللي كنا نتكلم عليه قبل قليل والراجح أنه فاتق وممتبع وأما من اعتقد أنها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة أودعها الله فيها ودعم أن التلازم بينها ما قارنها أمر عقلي ولا يقش فيه التخلص فهو جاهل بحقيقة الحكم العادي ورقما جره جهله إلى الكفر وذلك إذا أنكر نحو معجزات الأنبياء والبعض لأنها كلها على خلاف العادة وهذا بعض الناس يعني وقعوا في هذا, في هذا الأمر فأنكروا كثيرا من المعجزات التي تبثت للأنبياء وضعهم فصل حتى بعض المعجزات إلى أنها نوع من التوافق في بعض الأنواء الغونية أو الحوادث الغونية قالوا هي صبت أنه مثلا مر كوكب من الكواكب مثلا بالأرض فجبب النهر البحر الذي اخترقه موس عليه السلام مع, مع أصحابه فالتطاع موس عليه السلام من نيبور فلما مر الكوكب هذا افتعل عن الأرض فصابت أنه فرعون وجنوده كانوا مروا في فعر النهر فرجعت المياه مستفح. في بعضهم يفسروها بهذا التفسير ولكن هذا تفسير ثالث طبعا تفسير ثالث لا يعني لا يعتبر كل الحقيقة هذا تفسير ثالث يعني في بعضهم يعني يحاولون بنقول في بعض الناس حاولوا أن يفسروا ما وردت الشريعة من المعجزات بناء على تفسيرات يعني ظواهر طبيعية فقط وهذا فيه إنكار للمعجزات نعم هذا فيه إمتار المعجزات ومنكر المعجزة أصلاً كافر منكن المعجزة أصلاً كافر ومنكن فيجب الواحد أنه يحترز والإحفاظ لهذه المسألة طويل الباحث كان إلا إلا قد يكون وهذا فوال... كان يعلم الفلك وقدر في هذه اللحظة أنه سوف يمر الكوكب فاقتارت تلك اللحظة لي يعني كلام صائح الإعجاز هو وموجه بلالك هذا على نبوة يعني شكين يعني, يعني العلمانيون ويوجد هناك بعض الناس اللي هم متأثرين فيهم من المسلمين ومن قال بهذا من المسلمين كفر أصلا شكين كثير من العلمانيين يتبعون هذا الطريق للتشكيك لذلك احنا بنقول يدعو على يعني طلبة العلم والمفتقين بهذا العلم أن تكون معارفهم واتعة لأن الإشكالات كما ترون تأتي لهذا العلم من عدة علوم يعني الواحد بيكون عنده سوية علم بالخلاف يحكي شو يعني القمر لما ينسط الثلاث يعني هذا مستحيل يحكي بقوانين الفلاف مستحيل أنت يجب أن تكون عارفا بقوانين الفلاف لكي يتبقى له هذا مش مستحيل واضح المسألكين وهكذا بعض الناس بيقولوا السماوات لا تنخرج لأن بقوانين فلك يجب أن تكون السماء مثلا بطيئة والبطيئة لا تؤله والذي لا تؤله لا ينخرط. أنت يجب أن تكون عالما بالقوانين الصحيحة. بتقول لا هذا علمك هذا باطل وصرت هذا مستحيل لأنه كذا وكذا. فعالم الكلام العالم بالتوحيد والعالم بكل الدين يجب أن يكون علمه واقعا لكي يستطيع الرد رد رد رد التي ترد في أذهان بعض الناس أو على الأقل بعض الناس معتمدين فيها على بعض. المعارف والعروب واضح كيف المسألة؟ ونحن نقطع قطعا أنه لا يوجد هناك علم قطعي يخالف العقيدة الصحيحة قطعا والعقل طبعا بلا شك قالت هو جاهل بحقيقة الحكم العادي وربما جره جهله إلى الكفر وذلك إذا أنكر نحو معجزات الأنبياء والبعث لأنها كلها على خلاف العابة وأما من اعتقد أنها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة جعلها الله فيها ودعم أن التلاتم بينها وبين مسبباتها أمر عادي يطح فيه التفلف فهذا هو المؤمن المحقق الإيمان, المحقق الإيمان الذي ينتو بفضل الله تعالى من مهالك الدنيا والآخرة ورح الكلام قال ملاحظة تأثير شيء من الكائنات بقوة جعلها الله تعالى فيه ممتنع عقلاً لأنه يطير حينئذ المولانا محتاجا يعني الله, الله سبحانه وتعالى محتاجا في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة فلد القوة وهذا باطل وهذا سبق أن تتكرنا المعنى قبل قليل وهذا باطل لما عرف من وجوب استغنائه جل وعلا عن كل ما سواه ويزم عليه أن إرادته وقدرته قد طرأ عليهما تخطير لقرور شيء من تعلقاتهما وهو يستلبب النقطة وهو محال يعني حتى التخصيص على تعلقات الإدارة والقدرة مستحيل وبهذا يكون قد بان لك تضمن كلمة لا إله إلا الله للأقسام الثلاثة التي يجب على المكلة معرفتها باعتقادها بالدليل وربط القلب بها وهي الأقسام التي في حق مولانا عز وجل ما يجب وما يستحيل وما يجوز نحن نتوقف إلى هذا الموضع ونطمئ إن شاء الله في الأسبوع القادمة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد